نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ورنم روتاسو أقسام ده أبو غويل ننبوايو واجبات القزاء الحجات واجبات ده قزاء الحجات فقزاء الحجات كي چش واجب الاول اول سيد يجيب اجب التواري بچواله يعن اعيون الناس لاسترجو دخلغو ان دي دوم پداس هنداس کی ب زی سنی اموی دسترغو عن جابر رزيان هو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رزيان هوي هو و النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام چوي اذا البراز سيراده بهوکل دحجات قزي ان تولقت لي حتى ترداسي حد بوري يا غيبه غير غيبه سو فلا يرى نبش كاريدي وسانيد دوم واجب د قضاء حاجات سي لا يقل النبي كم من ثلاثه حجار تردرو دبرو دي حديث سلمان رضي الله عنه لوجد حديثه ده سلمان رضي هو عنه واي نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام منع كله <تصفيق> أن لديس نستنجي سمجر استنجاوه باليمين بشي الله أو أن لديس نستنجي سمجر استنجاوه باقال كم من ثلاثة أحجار تردروه دابارو تردروه كانوا وأنا بل ديس نستنجي سمجر استنجاوه برجعين سرة. يندي بويو برز سرا او عذم ياكو يادوكي سرا رواح مسلم مسلم شرب حديث او دم محرمات القضاء الحاجات محرمات قضاء الحاجات قضاء كي تش حرام دي الأول يستي يحرمو حرام ده كشف الاورات لتوالي ده الناس ما مخشي ده خلقو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ويدي لا ينظر الرجول لا يقول يوصلي الى عورة رجولي وفارسة دبل صلي ولا تنظر ندي قول المرأة تشز الى عورة المرأة وفارسة دبل رواح مسلم لكن هذا يبدو أن يكون ذنانا وكذيرا ده دوم حرام سيد يحرم الكلام حراميجي حرامي, حرامي دکبه خبري خبري حراميجي اثنايل قزايه حاجات قزايه حاجات کې دنن دغير ضرورتين بلا ضرورت عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه وايي ان رجولن يو سړي مر تريدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيو يبول بوليك ولي فسلما نو د سړي سلام ورواچو فلم يرد عليه نو دا, دا سلام جي سلامي مسلم سلامي لا نك يرد نو بخبر يتسمر بكشينا روالي شروط الوزوه شرطنا دا داو داسا الاول اول اشتا انية و قال نبي صلى الله عليه وسلم و ايلي دي نبي عليه السلام انما الاعمال وبنياتي بشاك دار وما دار دا اعمالو اشتا عليه و دوم شرت دا دوام شرط داو داسا اشتا وبا فاكي دي اما انا جس هر تشي وبا مرداري دي فلا يسيح الوزو بيهي فغصر او داس نسيكيش وثاليس دريم شرط دا او داس است ازالة لاري كوال دي ما ده غشانو ايام نعوسي وصول المائي رس يدل بو وبو إلى البشرة وپوستو كي تا شو بانا پريدي كالعجين وغيراه لك اولا او دغانا قبل شي بي وجه حديثين لوجه دا خلاص خلاصو أركانو الأزوو ركنونا داودا سسي دي فرزونا داودا سستي سبعتون وودي خلالا طلالا پاكويل دي يا أيها الذين آهياء كسانو آمنو چتاسو إيمان إذا قمتم چتاسو لاريجي إلى الصلاة والمانزة تاغسلو فري وجهكم زي وجوهكم مخونة ستاسي وإيديكم لأسونة ستاسي إلى المرافقي ترسنقلو فوري وامسحو مسحوكي برؤوسكم فرسروة ستاسي وارجو لكم ومن ومنزي خلال الكعبين ترب فندية يا ترب جلكوا و ترب جدية بوري. وخمسة, تر... وخمسة تن أركان بنزرك قانون سدي موجودة تن موجودة في هذه الآيات بدى قيادكى. لك عقى أول غسل الوجه من زلدة بدى قيادكى. دويم دو غسل اليدين بى من زلدة لسو إلى المرفقين ترتنجلو. دريم مسح رأسي كله. دتول صار مسح هذا. سلورم وغسل الرجلين إلى الكعبين من زلد بشودي في فندية في بوري بنظم الترتيب ترتيب ذا في نزخة في آيات كسو. إشبر جنسية الموالات الموالاتو بسي من زلدة اندامو مودة بارزة. أقبل على ديو جسقه وعن ابي داوود روايات سويلة داب داوود سأنا نبي صلى الله عليه وسلم سوى الرأي ولدهي رجوليني بصداي. يوسلي اغسل المنسكه او وپه زهره قدميه برشاد د د پشيده د لمعه قدرو درهم يو ټوټه سپه اندازه درهم درو پويو لم يصيبها الماء سي واغت او بل نه رسیدلي نبي صلى الله عليه وسلم امر وكي ودته نبي عليه الصلاه والسلام ان دي يعيد الاذو چه اوداس هم را بگرزو و صلاحات هم را بگرزو و موالات پر لپسی منزل نوائی پارد زن خدای بیورتویلی و زی دغا وکوا خالیس اوداس وکوا نو المنز بیا ولی پر او بگرزو او همش ده اتسمیه بسم الله ده اتسمیه تو پی اوالو بسم الله ویل دی په اول د ده اوداس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي قول كي دا عليه الصلاه والسلام لا ازو او دس نست لمن دغ شاد لم يذكر اسم الله عليه شنه شنه زيكرنهم دال تعالى راغ بندي راغ ودس بندي رواحه احمد ترمزي دا خلاص نعقز اللزو متون كي دا سا. الأول الاول اول است الخروج من سبيلين الخروج من سبيلين هر هغه شی اوداسمتي سي هغهره خارج سي راووزي یو لد ولارو وثانی دویم خروج البولې سي بولې راووزي ولغایطې یا گندگی راوزی من بقیت لبدن له دا بدنه یا مثال دا پریشیم په زرعه یا دغه رنګه وغورځیږي تر ناست یو شی وخزې و ګندګی د راوواتو نو دا دریم سی عقل دې ولاړ سي ولاغما یا راسي ول جنونه یا لیونتوب راسي و یا نوم یا خوب در بان دراسي. ورابع سلرمس دا اكل اللحم الإبيل ولل دا غاشو لحديث جابر رضيالان هو لواجه دا حديث جابر جابير هو جابر بن سمره لواجه دا حديث بين جابير بن سمارا رضيالان هو ويأنا رجولين يسالى يسالى وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام سخ والآتا من لحم الغنم آيا مرعو دا سوقو لغاشي دا بسسخ قال نبي عليه السلام يعني ان إن شئت كاستخاش صفه توزع او دس وك وان شئت كاستخاش لا توزع او دس قال دورته اتوزا اتوزا مر او دسكم من لحم الابل لخرلو دغاشي دوش قال نعم هو لدغس او دس وك يروح مسلم ومسلم شرب حديث انه كيسوك داسوال وكسيتا كي سخفلو والپتير سبقانه كي فابل كتاب كي چ له نبی علیه اصلات وسلام به له هر هغه شی نه کاوئ چې هغه بهله خوړلو دا را شي هغه به ور کړی نو موږ دوی ته دا د دوی جواب دا ده چې حدیث عام ده او دغه بیا خاص ده نو یوارې عامو خاص سره وپیژنه نو به چا سره په مسائلو کې اختلاف نه کیه نو دین ته رجوع وکوه خلک د په ډېرو شیانو کې د رکم ته حدیثونه راغلی دی نو هر چا عامو خاص سره وپیژندی د هغه له چا سره اختلافات نه نو همدا خلک دی سی لار چا سره اختلافات دی سی عام خاص د خپل دین نه پیژنی هسي وایي پلانکی مولوی دی ویلی دی پلانکی دی ویلی دی نو په ده سره خو دین نه ثابت کیږي ولخامیسپنځمیس د جمیعو ما یوجب الغسل هر هغه شی اودسمتهیی سي هغه غسل واجبوی ک خروج المنی والحیض ونفاس والجمعه لکه وتل د منی وو او د حیض أو دوين و دنباس أو دغان نجمعه كولا ده, ده خلاصو شروط و صلات شرتون دلمنزر الأول و أولش ده الإسلام و إسلام و ثاني دوامش ده, ده العقل تبع عقيل يعني ده ليواناي بناي الثاليس دوريه مس ده التميز و تميز ده يعني ده غان نجمعه التميز ده ده سي جلوالايد الشيان و سر كولايد سي يعني بعليغ بايب الربية و سلاره مس دخول الوقت داخل والايد وقت الخامس بنظم التهارة من الحدثين فاکبایل ادوارو به حدث سیه یعنی ادوارو به حدث سیه و را به حدث سیه و داس کول دی اولو به حدث سیه شغسل کول السادس فرزم سته ستر العوره پټواله د السابع و مست انیتو الثامن و استقبال القبلة تي مخ گر زول و قبلیت په دغه فیق وسولات کې په دې کې موږ له بعضو شیانو سره دلایل نهدي راوړي هغه له دې وجه څخه سي دغه دوران موږ د یادولو دپاره لیکلی ده سي هر مومن مسلمان یې باعده یاده کړي او بل د دغه او دسو منزه د شیانو دلایل بیق بیخي ښکاره او واضح دي دی لږ کوشش س وکئ وسحی حدیثو ته ارجو وکړي زر تر زره یعند پهاسانه طریقه سره د دوی هره مسله معلومه او بل ارکان وسغولاد ركنونا دل منزه اركانو صلاة سيدلا تسقطونا ساكتير عامدن نفا قاد ولا صحوان او نبيير سر ولا جهلا او نفا ناقوي سرا لها حديث ابي هرارة ترزيالان هو لواجه ده حديث ده ابي هرارة ترزيالان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سو دخل المسجد ومشجد داخله سو ودخل رجولن نو يوسرعهم ودي مشجد داخل سو فاسوالا غسلي المنزوكي فسلمانو يسلام وايشاوو على نبي صلى الله عليه وسلم پر نبي عليه السلام باندي فرد نبي عليه السلام سلام الله عليه وسلم وراتكي وقالي ويويل إرجع ولارسا تصوال المنز فإنك بيشاك تسي لم تصوال تال منز ندا كاري فرجع أسرى ولاري يصوال المنز وكا كما لكسنغ صوال لكا لك, لك المنز سي كاري ودغي ثم جاء بيا راغلي فسلمة بيايه سلام واعجهو على نبي صلى الله عليه وسلم فرنبي عليه الصلاة سلام باندي فقال بيويل نبي عليه الصلاة والسلام وارتويل والإرجع علارسة تصفل المنز وكا. فإنك بيشاك تسي لم تصوه لتال منز ندكري ثلاثا دري وار نبي عليه الصلاة والسلام داغ في الفادي السلي باندي وكا. فقال أسلي وارتويل والذي زمادي قصان وفاغزات باندي بعثك بالحق جتيب حق رالي جلي ما أحسنوه غيره غيرهو إذا ما تردغش المنز نادز ده فعلمني فعلمني ما تلمنز رعوشه فقال النبي عليه السلام وارتوووئل إذا قمت صلاتي كل جتوال عليجي والمنزته فكبر على أكبر وهوايا ثم بيقرأوا وهوايا ما هغزت يسرج سأسانا وتاتا معك وتاتا من القرآن إلى القرآن يعني آياتنا بكشي وهوايا ند قران اجمشان ثم اركع بيا ركوع وكو حتى فداسي انداس كركو وكو تتمئن ز ش برابر سي قرار ز راكع ان ثم ارفع بيا رپورتس حتى فداسي انداس كرپورتس تعدل قائما ست ش برابر ز پواله ثم س ثم سجد بيا سجده وكا حتى فداسي انداس کی سجده وكا تتم إنسى تتم إنسى برقرار سي ساجدا في ثم اربع بيارة برتسة حتى فداسي عند أسكى تتم إنسى جالسا ستة ناس شو متماينة في قرارك ذلك في صلاتك في تلك وضعة أركان المنزلة كي كلها بطول المنزلة رواه البخاري ومسلم نو اركان الصلاة وركنون ذا المنزلة وهي 14 عشر يقولا ده قحديث السا ااا أو نورهم لي نور أحد لك سخ لكا ألا ولا أولس القيام ولا لفرضه مع القدرة سرала قدراته القيام في الفرض مع القدرة سرала قدراته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدي قول النبي عليه السلام كه لعمران بن حسين وعمران بن حسين تنبيل السلام قول صلى قائمًا المنزوك فوالاري فإن لم, يستطف... لم تستطبيع كستها طاقت نوي دوالاري فقاعدًا فقاعدا بيه المنزوك فإن لم تستطبيع كستها طاقت نيوبناستي فعلى أجانب فرأرخ بان دي رواه البخاري سبحان الله بيهام خالق وايش اللي المجهد صق المنز كزاس وسانيدا دوما روك اندر بازاسي ده أنت كبر الح حرمي، أنت كبر الح أنت كبر ده حرامتي هذا، لقاني نبي لا لقاني الله عليه وسلم، فدي قول دانيال على سلاب وسلامكي للمسيس صلاته سخرايا وكي كمس للمنس فكبر تعالى أكبر وواي، يعني ده قوال على أكبر شيء، بالمناسبة كي شان حرامي وال يعني هر شيء بلا برد حرام دي. خبريك والأو دغارن قدوري دوري دور كتل وغيراه فكبير تالا وكبار وووهي وثالث دريم نو رو كان دلما نزيج تقرآت الفاتحة والأوين الحمدلله ده في كل راكعاتين بها الراكعاتكي لحديث عبادة بنساميت رازيالان هو لواجيد حديث عبادته بنساميته أغاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام سوي. قال بيويل لا صلاة داخل المنزل نست يعني المنزل ينك بليجي لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب ده غشاش يا الحمد لله في المنزل كي. رواه البخاري ومسلم داك كفجوماتي نسكب غير لجوماتي تبقى خامخة ده وربيعه تلرم ركن المنزل سده. يعني اذا دجمات ونجمت دمنا سبجمت بكم دير حد بك دي السنه فكره غلديس انا بالاسلام صعب الكلام والمسك هو الحمد لله واله <تصفيق> ورابع صلورم واركن د المنز استركو ركوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدي قول النبي عليه الصلاه والسلام كي للمسي صلاته وغسلت يسال من بعد وكيتور طول ثم ركع باركوك حتى فداس انداس كي تطمئن راكعا ستشكرار تبركوك والخامس 15 استرفع من الركوع رافتي كي دل وسادس وش بجم ركن دال منزست الاعتدال منه قائما برابر دل دي له غرو کوه خاصه د ش ولا 8 النبي صلى الله عليه وسلم للمسيس صلاته وغسلته بعد المنز وك ثم النبي الاسلام ارتول ثم اربع برفرتسه حتى فداس انداس عنداسك تعدل قائما ستبه ولا شبر برسي وسابع امر كندل السجود السجاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدي قول النبي عليه السلام كي للمسيح صلاته سيبادي وكا المنصق بال فمسجد بيه السجده وكا حتى بداس يندسك تطمئن ستم كرار ساجده في السجدك والثامين واتمروكا دلما نزيسته الربع من السجود رابرتكي ذل السجديدي والتاسيع نما روكا والجلوس بين السجدتين ناس ده بما بانز لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه السلام كي. للمسيء أصواته وغصري سلمني خراب وقي ثم مر بعبيار برت حتى فداه انداز كتتمئن الجالس نستن الناس بنجشم تمئنسه والعشير ولا شيء والعشيرو, لش... والعشيرو لسمروا كندل منزلته التشهود الأخير ناس لأن صعب ترى زعلانه عنو... زعلانه همسه صابي كرامسه حين أغوا سألو نبي صلى الله عليه وسلم ذيل نبي عليه السلام صخب وشتنا يا رسول الله يا رسول الله علمنا مشتو شيء كيف نصلي عليك مش صد درود وايفتاباندي فكيف نصلي عليك قال النبي عليه السلام قلتوا الله امسلي على محمدين وعلى آل محمدين رواه البخاري والامر أه. والامر ده امس ده يقتضي تقازا كالوجوب ده وجوب 11 وسمى ركن المنزل سته الجلوس له ناس ده ده ده درود لأنه زاكده درود سيده مواتين التشهد الأخير زايد التشهد الأخير ده ولأنه نبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام سيوه دوام عليه عميشتوبه كليه ده فردغبان 12 تورل السم روكا دل منزسته التسليمتان يا أغا سلام غرزوالدي لحديش عشارة زيالانها وإكانه ووه وهي إثنى عشر دول السم دول السم ده غاد المعنزيسي ده التسليم الثاني السلام قرز والدي يبيب بالإخوات لأحديسي عايشة ترازي علانها أغا واي ويكان ونبيه الله سلام صلاة خطا قاوي بالمنز بتسليمي فسلام صرا رواح مسلم ده مسلم شيريب حديثته وقوله تحريمها تكبير نبيال الله سلام ويحرام ونكي ده المعنزيس ده غا تكبير ده أغا على وكبار ده وتحليلها التسليم حلال ونقي ساليت بها خبري وشان حلال دي أغصان عم غرزو اللي رواه أبو داود وترمزي ثلاثة عشر ديار للسمار وكان المنزل سدة التمعنينة هو غرم وعلي در درهر وكان لحديث المسيح صلاته هو لواجدة أغصان ديسي على المنزل خراب وقال حين حي سبهر زي كبا يكا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم مكرروا النبي عليه الصلاه والسلام ودت حتى تطمئن حتى تطمئن ده ستاش الباسبور تويل 14 صور لسم ركن المنزل الترتيب وترتيب ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا المنز كمالك سنغر ايتموني لك تاس الزول دم وصلي كمال منزلكم ده خلاص اركان المنزل مبتلات صلات باتلون كشان المنزل الاول اول سي خلال أو أوتشيلد، سر المنزل باتيجي. الثانية دوينت الكلام مع خبري خبرك ولدي بكسر. الثالث دادري يمرق عند المنزل نيته الخروج. فالنية دو من الصلاة عند المنزل وقطعها في المنصقتكي. أربعين سلا رمز تنم قيز الأزوي. أربع شيل منصقت ميسي قادس متي. بنزم بنزما باتلون المنزل است التحويلو جز يعني عن القبلة لك بليب ل یاندی دای سم گرزه دل دی سټول کی بلا پرید اسادس شپژمر دغه باتلیون کډل منځسته تر کو رکنین پر شول درکن دی من ارقان سولاتی ل رکنو د المزه سخه متعمدا پکاتسره من غیر عذر بلا عذر السابع و من باتلیون کډل منځس ازحقو مع القحقه سوکا خنده سره ل په زور خنده نو داسید د المنز باتلوی نتا الحمد لله دي دا دا دا كتابم باشانداس كي خلاص وي او كخير سوي اولو لداغ بعدا سخه شروكيجي فقه الجهاد كتاب الفقه الجهاد يعني بجهاد زامبو كو نو دا خير سر اغب بياشروكو اخر دوانه الحمد لله رب العالمين